دوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 شَأَنًا مِّن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ۖ أَنَعْبُدَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالرَّسُولِ الآخرة وكلبوا بلقاء الآخرة وأتوفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون يأكل من منه ويشرب مما تشربون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 صيحنا نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعل لهم غثاء، فبعد للقوم الظالمين، ثم شأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثمَّ أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلقان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالِمِينَ فَقَالُوا أَنُعْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَبِيدٌ فَكَرَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ ولقد أعتنا موسى الكتاب بلعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آيتا وآويناهما إلى رضة ذات قرار وآويناهما إلى رضة ذات قرار ومعين يا طيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمته واحدة وأنا ربكم فاتقوا فتقطعون أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون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 ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آثوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 لا تجأروا اليوم كن منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاء أم لم يأتي آباؤهم أم جاءهم أم لم يأتي آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهن كرون أم يقولون به جنة بل جاء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 قل رب ما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فلا إن هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ إذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولى يصلحون ومن خفت نوازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم ما خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحه ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكربون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختعوا فيها ولا تكلموا أريكم من عباد يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا واتخير الرحمين فالتخذتمهم سخريا حتى سوكم ذكري وكونتم منهم تضحكون.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 أبوه عند ربي إنه لا يفلح الكافر وقر رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم